خادِعونَ اللهه والَّذينَ آمن وَماَا يَخدَعونَ إِللاا أَنفُسَهُم وَماَا يَشعرُون فِي قُلُ بِهِم مَ رَضُون فَزَادَهُ اللههُ مَ رَضَ وَلَهُم عذاابُ أَلم بِمَا كانَالوا يَكذِبون.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 وَتََكَهُم فِي ظُلُماتِ لا يُبَصِرُون صُّم بُكمٌُ رَم فَهُم لا يَمجِعون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 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إني, إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ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 فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه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 مَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وبكعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وَاسعينوا بِالصَّبنِ وَ الصَّلَ وَإِهَا لََ كبيرِرَةٌ إِللاا عَخاشِغين الذينَا ظُّونَ أنَّهُم مُلااقُ رَبِّهِم وَأََّهُم إلَيْهِ راجعون ياابَنِي إِسْراء لَذكرُوا نِعمْمَ التي أَن مْتُ عَلَكُم وَأَيِي فَقبلْلتُكُمْ على العالممين وَاتَّقُوا يَوْومَ ال لا تجِزين نَفْسٌ عَ نَّفْسٍ شَيْئ وَلا وَلاَا يُقُبلوا مِنهَا شَفَعَةُ وَلَا يُقَذُ مِنْهَا عَدَلوا وَلهُم ي صَون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 إذفَرَقُون بكُم البَحْرَ فَ أَنْ جيَينَاكُمْ وَغْرَقناَا آلَ فِ الرونَ وَأَتُمْ تَظرون وَإذْوعددَناَا مُساأَو بَعينَ لَلَةً ثمُم التَّخَزْتُم العجلَ مِنْ بعدهِ وَأَتُمْ ظالمون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 فادع لنا ربك يفرج لنا مما تنبت الأرض من بقنها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاعُوا بِغْضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِنعَصَ وَكَان يَعتَدُون إَِّينَ آممًا والَّذينَهَادُ وََّ الصَّرَ الصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللههِ وَْيَوْمِنِ آخِل وَامِلَ صَالحاب وَمِنَ صَالِحَ فَلَهُْ أَجرُهُم عدَ رَبِّهِم وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلَا خَوْفُ عَلَيهِم ولا هم يحزنون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 فقُن الظلِبُوه بِبععْضِهَا كَذَلِكَ يُحلههُ البَوْتَ وَيُركُم آياتِهِ لَ عَكُمْ تَعقلِون ثمُ قَسَت قُلوبُكُم مِن بعد ذَِكَ فَهِيي كَلْحجارَةِ أَ أَشَدُّ قَصو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 قالوا اتحدثون لهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون او لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ هذا هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ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 أَمْ تَقولُونَ على اللهَّهِ مَا لَا تَعمون بَل مَنْ كَسَبَ سَئَةَوا وَحاقَتْ بِهِ خَطِيأَتُهُ فَأُولائِك فَأُولائِكَ صحابَُّ لِهُم فِيهَا قَالدُون وََّذ نَ آممَنُوا وَعمِنُ الصَّالِحَاتُِولِكَ أأَصْطَابُ الجََّّ هم فيها خالدون واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل الا لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذل قربى وذل قربى واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم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 وَيَوْمَ الْ القامَةِ رَدّونَ إِلَشَدّ العذااب وَيَوْمَ القَامَةِ رَدّونَ إِلَ أَشَدّ العذاَابَ وَمَ اللهَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلون أُلائِكَ الذيين نَشْتَرَُ الحياتةَ الدُّنْ يابٍ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 ف فَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوى أَن فُسُكُ مستُسْتَكبرَرتُم فَفرَيقَا فَفَرقًَا كَذذَّبَةُم وَفَريقًَا تَقُتُلُون وَقالَاوا قُلُوبُنَا غُلْفْ بَلَّ عَنَهُم اللَّهُ بِقُفْرم فَقَللَم مَا يُؤمِلون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 وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عُدْوَانٍ وَلَا فِسْقٍ فَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ إِقَامَةً وَفَتَحْنَا بَعْدِهِ كُتُبًا وَأَنْبِيَاءَ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوه قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين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 قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مصدقاً, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَالَ فَإِنَّ اللَّهِ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 فَعَوْمٌ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 أَلَمْ تَعْلَمْ أن اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بأمره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 قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ثريتي وَلَ لا يَنَالُوا عَْد الظادِمين وَإذج عَن الْبَييتَ مَثَابَةَ للنَّاسِ وَأَمْنَو وَاتَّخِذُوا مَِّ قامامِ إدَ رهمَ مُصَلَّ وَاحِدنَا إِلَ إبََهِيمَ وَإِسمماعلَ أَنْ طَههِ بَييتَ لِقُِ ف نَ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 وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما وَمَا أُنْزِلَ إلينا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا لا النَّبِيُّونَ بِرَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بين أحد منهم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 فَلن وَ إنكَ قِبِلَ تَ تَرضُهَا فَولّ وَجههَاك شَقْرًا المَسْجدد الحَرام وَحيَيثُ مَا كُنتُم فَوّوجُهَاكُم شَقْرًا وَإَِّ الذي نَأوتُ كِتابابَ ل يَعلَونَ أَهُ الحَقُّ مِ رَبِّهِم وَمَ وَل إنْ أتَيت الذيلَ أُوتُ الْكِتاب بِكُلِآيَةٍ مَا تَبعُ قِ بلَتَك وَماَا أَ تَ بتَابِع قِبلِلَهُم وَمَا بَعْضُهُم بتابِع قِبلََ بَع وَل إنِن التَّبعْتَهُواءهُم مِم بَعْدماجَاءكَ مِنَ, بعد من الععمِ إنك إِكَ إذ الَِّنَ الذين اتيناهم الكتاب يعرفون له كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم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 وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا جُوَاءَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ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 ولا تقولوا لمن يقتن في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات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 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا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 مَمثلَلُ الذيينَ كَفَكَمَمثلَلِ الذي يَنعقُ بِماَا لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاء أَو وَنِداب صُّ بُكم عُْم فَهُم لا يَعطِلُ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 اولائك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يرو ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اولائك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار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 عقبا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من نص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلاثم عليه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 فمن كان منكم مريضا أَوْ على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصووا خير لكم إن كنتم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 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على مَا هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانه فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَحِلَّلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَفَتَحُوا إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ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 لَُّ آاتِم مُ الصّيَامَ إلىِلَ إلى الَّل وَلَا تُباشِرُهُ وَأَنتُ معكِفُونَ فِيمَساجِدَ دكَ حُدودُ اللهَّهِ فَلاَا تَقَرَبُهَا كَذَانِكَ يُبَييلُ اللهَّهُ آياتِهِ لِ النَّاسِلَ عَهُمْ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون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 وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضُّلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ اِنْ سَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ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 كانَ الن سُؤَّةَ واحيدَةً فَبَعثَ الله النَّبينَمُ بَششرِرينَ وَم ذِرينَ وَأَنزَلَ معهُم.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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتىت يَقُول الرَّسُول والَّذينَ آمَنوا مهُ مَتَ نَصرُ اللهَّ أَل إِ نَصرَ اللهَّهِ قَريب يَسْألونَك مَاذاَا يُم فِقُونَ قُلْم فَقُتُم مِنْ خَيرٍ فَروَالِدَين وَالقَربينَ وَْيَتَمَا وَالْيَتامَا وَالْمَسكينِ وَبِن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 وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو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 وَلَ شَ اللههُ لاأَعْنَتَكمْ إِ اللهَّه عزيزٌ حَكيم وَل تَكِحُ المُشِركَات حتىَ يؤمنِن وَلاأَمَةُم مُؤمنِنَةٌ خَيرُ مِنْ مُشِركَةِ وَلوو عجبَبَتكُم وَلا تُكِحُ المُشكينَ حتىَ يُؤمنِنوا وَلا عبَدُ مُؤْمِنٌ خَيْر مِن مشرك وَلَ أعجبَكُم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 ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يترى جعائن إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم نساء فبلغن اجلهم فلا تعذبوهن ان يكن احن ازواجهن اذا تراضوا اذا تراضوا بينهم بالمعروف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 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نَفْسٌ إلا وسعها لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالث مثل ذلك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 علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا وَلَا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسه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 حققا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه وقد فرضتم لهن فريضه ف نصف ما فرضتم الا الا يعفوا او يعف وَأَن تَعْفُ أَبَرَبُ للِتَّقُواء وَلَا تَن سَوُفَضُّ لَ بَيْنَكُمْ إِ اللهَّه بِمَا تَععمللونَ بَصير حَافِضُوا علىى الصَّلَواتِ وَ الصَّلَاتٍ مُصْطَاوَقُمُون لللهِ قالتين فَإِنْ خِفُْم فَِجَالًا أَوُْكبَانَا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيه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 لَمَّا بَرَزَ لِسُولِ جَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا, وثبت أقدامنا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه, وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله من الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض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 فَمَهِيَ الَّذِي كَفَرَ والله لا يهدي القوم الظالمين او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله وقال ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله مئه عام ثم بعثه قال كم لبثت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 فَلََّا تَبَيَّّنَ لَهُ قَالَ أَلَمُ أن اللَّه على كُلِّ شَيئ قَدير وَإذْ قَالَ إبَراهِي مَُبّ أَرِنِي كَْفَ تُحِيمَوْتَ قَالَ أَولَم تُؤمٍِ قَالَبَ ل وَلكِّ يَطُمَ إَِّ قَلْبي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 فِقُونَ أَمْولَهُم فِي سَبيل اللهِ ثمَُّ لا يُتْبِعونثَُّ لا يُتْبِعونَ مَا أَن فَقُمََّ وَلَا أَذَلَّهُم لَهُمْ أَجرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِم وَلهُمْ يَحْزَنُون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ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 يبْتَغُونَ مَرْضَاتَ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَضْوَةٍ أَصَابَهَا غَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا غَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِّن تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نار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 وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمْنَمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم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 يَحْسَبُجهِلُ أَغْنِيَ مِنَ التَّعَفُّ فِي تَعَِفُهُم بِسمَاهُم لَا يَسْألونََّ سَائِلحَافَى وَمَا تُمْ فِقُ مِن خَيرٍ فَإِن اللهَّه بِهِ عَليم أَلَّذينَ يوفِقُونَ أَموَلَهُم بِالليْلِ وَنَّه رِسِ اللَّ وَعَلَ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 يَا أيُّهَ الَّذينَ آمَنُ التَّقُ اللهَّه وَذَعُوا مَا بَقِيَ مِنَ الذِبَ إِكُتُم مُؤمِنين فَإِلَّم تَفعَنوا فَأَذَنوا بِحَرْبٍِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُونِ فَإِلَّم تَفْعَلوا فَأذَنوا بِحَرربٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ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 اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم وهم لا يظلمون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 أَن تَضلَّ إْدَهُ ماَا فَت ذكرَ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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ